بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على حياته يا ترى إيه هو الأمل هل ممكن نعيش من غير الأمل طب لو عندنا أمل هل ممكن نحققه طب لو حطينا كل اللي نعرفه في أملنا وأحلامنا ومع ذلك برضو ما حقناش أحلامنا هل معنى كده أننا ممكن نسيبه خلاص انتعارفين في فرق كبير جدا بين الأمل الخيالي والأمل الواقعي الأمل الخيالي الإنسان عارفه وعايزه نفسه يكون عنده حاجات كويسة يبقى رائع لو كانت عنده لكن ما بيعملش اي حاجة عشان يحققها الامل الواقعي ان الشخص يفكر في اللي عايزه ويعرف بالزبط هو عايزها ازاي وعايزها امتى ويحطها في الفعل لغاية ما تطلع للحقيقة عارفين الامل وراء كل شيء في اي انجازات بالامل بنقدر نشوف الشمس بعد الغيام وزي ما قلت كتير قبل كده إن الأمل بيولد اليقين واليقين بيولد الحب وبالحب بتحدث المعجزات النهاردة هنتكلم في حاجة اسمها الدورة الزهنية اللي إزاي ممكن توصلك لمرحلة اللي توصل فعلا للسعادة أو للتعاسة وهنتكلم مع بعض بالتفصيل وبقى سليب بسيطة جدا إزاي ممكن تاخد الدورة الزهنية من أول ما بتبدأ لغاية ما بتنتهي وتوصلك إنك فعلا تحقق أهدافك وأحلامك، فخليك معايا هنكلم مع بعض في الدورة الذهنية من بدنا الحياة وأمل. الأمل بالنسبة لي أن أفوز بالجنة ومرضات الله عز وجل، وأعتقد بأن معنى الأمل الشيء الذي يتمناه الإنسان ويحلم أن يتحقق له. كذلك أتمنى يعني بعد رضا الله عز وجل رضا الناس. صحيح ما يمكن كلنا حنتفق إن الأمل وايد جدا شيء ضروري. ولكن حتى لا نكون وايد وايد مثاليين أو حتى لا نحلم وايد في شغلات ما نقدر نحققها لابد إنه يكون الأمل مصحوب بأهداف أو بنظرة واقعية حتى ان الأمل اللي إحنا نسعى له لابد إنه يكون جريب أو حتى نقدر نحققها لابد إنه يكون مرتبط بأهداف واقعية طبعا الإنسان بدون أمل يكون يعني طبعا ما له هدف في الحياة وما له شيء وصل له بالذات والإنسان غير الأمل يعني يكون ع... يعني ما له عيشة أو يكون يعني عايش في الحياة أساساً الأمل هو الحياه وهو الدنيا كلها يعني لازم الإنسان في أمل في حياة في كل شيء في عنده طموح من غير طموح من غير أي شيء يعني الإنسان بلا أي شيء يعني فلازم يكون في عنده طموحات في عنده شيء نظرة اللي قدام يعني ما يقدر يستغنى عنها يعني طبعا الأمل طبعا الإنسان ما يقدر يعيش بدونه وضرورة حكي الإنسان أنه يكون عنده هدف يحقيقه ويأمل لي ويوصل له بالأخير ما أظن أن أحد ممكن أن يعيش بدون أمل الإنسان أحاسيس ومشاعر وأمنيات ما أظن بأن الإنسان توصل في درجة أن يكون مثل الجمادات أو النباتات أو عفوة لي مثل الحيوانات ما أظن أن أحد يعني يعيش بدون أمل الأمل هو اللي يخلي الواحد يعني يتحرك ويسعى ويتحرك ويروح يمين ويسار ويحاول أن يحقق الشيء اللي في باله طبعاً إحنا بنستفسر باستمرار من الناس إيه اللي بيفكروا فيه في الأمل ويعني إيه الأمل بالنسبة لي. ده بيفكرني بقصة كانت بنيوتة صغيرة فاتن عندها سبع سنين فاتن كانت خارجت مع أمامتها وكانوا بيشتيروا حاجات بعدين فانتت بصت لقيت عقد لولي فلسو لقيت كان عايز يشتري كان ده. وكان العود في حدود العشرة دولار لم يتعطي لها اسمعي انا ممكن اشتري لك عود بس بشرط هتتفعي من مصروفك فاتن اتلها بس انا ما معيش اتلها انش بتغدي دولار كل اسبوع هتغدي دولار كل اسبوع وتوفريه وبعد عيد ميلادك جاي لما يوصل عيد ميلادك هتغدي خمسة دولار حطيهم يوم معهم وفي خلال حاجة بسيطة هتكون سددتي العود ويبقى كله بتاعك فاتن وافقت. وكانت في منتهى السعادة لما خدت العقد وعدت باستمرار تحط الفلوس على جنب والأيام تعدي لغاية ما دفعت كل العقد وبقى أول إنجاز بالنسبة لها فاتن كان كل يوم قبل ما تنام بالليل كان باباها يخش يحكي لها قصة وبعدين يبوسها وينيمها وفي يوم سألها قال لها وقليلي يا حبيبتي ايه أهم بالنسبة لك العقد ولا بابا قالت له لا يا بابا انت طبعا قالها طب ممكن تجدين عود؟ اتلاعوا حياتك يا بابا بلاش العود خد العروسة بتاعتي عروسة بتتكلم وبتعمل أصوات خد بلاش عود العود انا تعبت عشان خاطر اجيبه فبابا لا لا خلي الاثنين وراح بيسها وراح منيمها وخرج تاني يوم قالها وبنفس الطريقة وبنفس الاسلوب قد لا بتحبي بابا قدي قالت له بحبه كتير جدا قالها ترى بتحبيه أكثر من العود؟ سيب له يا بابا افرك طب خد الفيل بتاعي أنا مساميه نيلسون خد الفيل ولعب بيه وخد كمان عروسه بس بلاش العقد لو سمحت بلاش العقد فالعب بس تاني ولا تصبع على خير وخلي الاثنين وخرج ثالث يوم وهو جاي لقى فاتن قاعده على السرير ومسك ايديها مطبعها كده وراح فاتحه ايديها قالت له خد يا بابا العقد لان انت اهم عندي بكتير من مجرد عقد خالص فالاب راح واخد العقد ومن جيبه راح مطلع وراح فاتح العلبة وكان فيها عقد حقيقي من اللولي وراح ما بسألها كانت في متهى السعادة قالتوا بابا العقدة ده بقاله كتير عاك قال من اول يوم سألتك فيه وعشان كده عشان تخلصي من الحاجات الفلسو لازم تاخدي الحاجات الحقيقية وعشان تاخدي الحاجات الحقيقية لازم تخلاصي من الحاجات الفلسو لما نيجي نفكر في قصة رسيطة بالمانظر ده اللي عشان يغير من حياته لازم يبدأ يسيل من من من دماغه الأفكار اللي هي أفكار سيئة الأفكار الفارسة وحط الأفكار الحقيقية إن قدرة الإنسان ليس لها حدود تعال كلام على قدرة الإنسان للحظات أنت بتسمع للوهج عندك العقل الواعي والعقل اللاواعي العقل الواعي لا يستطيع استيعاب أكثر من سبع معلومات زاد أو نقص معلومتين العقل اللاواعي يستطيع استيعاب أكثر من 2 مليار معلومة في الثانية تخيل لو خدنا العقل الواعي عبارة عن ليمونة لو نقول العقل اللاواعي عبارة عن كرة سلة فهذي العقل الواعي الصغيرة هذا هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي أنا بس عايز أجيبكو شوية أفكار بسيطة إيه هو العقل الواعي هو العقل اللاواعي عشان بعرفين لما بقول قوانين العقل اللاواعي عبارة عن إيه العقل الواعي ده موجود فين بالضبط العقل الواعي اللي احنا بنفكر بعقل متكلم العقل الواعي له أربع وظائف الوظيفة الأولى العقل الواعي إنه يتعرف على المعلومات والوظيفة الثانية إنه يقارن بين معلومات ومعلومات أخرى والوظيفة الثالثة إنه يحل للمعلومات والوظيفة الرابعة إنه يأخذ قرار تعال تعالوا شوف دمعنيه إيه مثلاً حد قال لك إزايك أو أي اخبارك فالعقل الواعي بيتعرف على المعلومة يقارن بين معلومة أو معلومة تانية جت في الماضي. يحلل المعلومات وبعدين ياخد قرار عشان يرد عليك. هذه شغلة العقل الواعي. أولا انه يتعرف على المعلومات. ثانيا يقارن بينها بالمعلومات أخرى. ثالثا يحلل المعلومات وبعدين أخيرا ياخد قرار. مُجرب ما يأخذ قرار لازم يبعث القرار للعقل الواعي. العقل الواعي عنده أكثر من اتنين وثلاثين وظيفة. العقل الواعي بيخزن كل المعلومات من يوم ما كنت في بطن الأم لغاية اللحظة اللي انت فيها دلوقتي كل برمجتك موجودة في العقل الواعي عشان كده لما تعمل أي تغيير في العقل الواعي لا تغيير يحصل بسرعة جدا العقل الواعي عقل صامت مبتكر جدا في منتهى القوة قوته أسرع من سرعة الضوء 180 ألف ميل في الثانية العقل الواعي عنده مخازن الذاكرة هو اللي بيجيب المعلومات من الذاكرة ووديها بعد كده يوديها لل للعقل الوعي والعقل الوعي بيبدأ يتصرف خلينا ولقدي بمثال بسيط مثلا أنت ماشي في الشارع وفي سيارة جاي جنبك العقل الوعي يتعرف إن دي سيارة يقارن بينها وبين السيارات الثانية يحلل الموضوع المسافة بين السيارة دي قد إيه ولق مسافة كويسة فأنا عادي خذ القرار راح العقل الوعي قال أنا بمشي شوي شوية شوية شوي. فدا مشي شويش اللي بيحصل السيارة دي تسرع العقل يتعرف على السرعة ويبدأ يقارن بينها وبين سرعة تانية ويحسب المسافة ويحللها ويبعث القرار العقل اللاواعي حركني بسرعة وإلا هتخبط في لحظة تلاه نفسك تتحرك بسرعة جدا من غير ما تفكر بتدعم لا شعوريا دي قوة وقدرة العقل اللاواعي نفس الشيء لما تحط صبعك على نار وتلاقي نفسك بسرعة راح تشيلها لأن العقل الواعي بعت المعلومات دي العقل اللاواعي وتحركت بسرعة يعني معنى كده عندك العقل اللاواعي العقل اللاواعي اللي بيشتغلوا مع بعض باستمرار باستمرار باستمرار والعقل اللاواعي هو اللي بيبرمج العقل اللواعي دي بس معلومة بسيطة عشان تعرف ايه العقل الوعي والعقل اللواعي العقل اللواعي عنده 32 وظيفة مثلا الوظيفة المالي 7 انه يحافظ على جسمك ضربات قلبك نبضك تنفسك درجة حرارة جسمك العقل اللواعي بيعمل لك كل ده انت بتبقى نايم بالليل ومش حاسس بحاجة خالص ومع ذلك برضه بتبقص تلاقي ان معدتك شغالة ان قلبك شغال ان كل حتة في جسمك شغالة كويس جدا دي شغلة العقل اللاواعي العقل الواعي متكلم متحدث محلل العقل اللاواعي صامت ومبتكر والعقل اللاواعي بيخزن كل المعلومات اللي موجودة من يوم كتب بطن الأم لغاية اليوم هكلمكم النهاردة على حاجة في منتهى القوة واكتشاف خطير بنتكلم على الدورة الزهنية يعني ايه الدورة الزهنية انما اتكلم دي على العقل الواعي وللعقل الواعي بيتعرف على المعلومات بيقارب بينها بالمعلومات تانية، بيحلل المعلومات، بعدا أخيرا بياخد قرار. خلي نشوف دي بتحصل إزاي؟ عندنا العقل الواعي مجرد ما تعرف على معلومة. خدوا بالكم هنبدأ الدورة دوت. العقل واعي تعرف على معلومات. مثلا شخص قال لك حاجة معينة، مهما كانت الحاجة دي أو مهما كان الشيء ده سواء بيسبب لك سعادة أو تعاسة، انت عندك معنى بالنسبة الموضوع ده. حد مثلا بصلك وقال لك كلمة بتحس إنه بيسيء او تحس واحد قالك مثلا يا غبي فانت بتاخد المعلومة وتتعرف عليها العقل الوعي هو اللي بيعمل كده ولما العقل الوعي يتعرف عليها بدأ يقانب بالمعلومة دي ومعلومات اخرى شبهها موجودة في منطقة لو انت بتكتب يدك اليمين هتكون موجودة في مخك الشمال والعكس خلينا نخلي في الحتة دي في منطقة اسمها منطقة المنطق منطقة المنطق دي بيروح فيها المعلومات ويتحطلها معنى تروح المعلومات هناك يا غبي معناه إيه معناه الشخص ده بهني إيه السبب المخ يقارن بينها وبين معلومات تانية كانت في الماضي ولما قارن بينها والمعلومات تانية كانت موجودة في الماضي يبدأ يحللها طب دي معناه إيه بالنسبة لي طب ممكن تسبب لي إيه طب مين مين اللي قالها لي قبل كده والها لي أكتر من مرة والها لي ليه والها لي إزاي ودي موجودة في المنطقة المنطق دوامي العقل الوعي حياخد قرار لأن حد قال لي غبي فتعرفت على المحتوى أخذت المعلومات دي وبعدها العقل اللواعي العقل اللواعي يروح راح لمنطقة الزاكرة أو مخازن الزاكرة يطلع منها الكلمات اللي انت محتاجها عشان ترد على الشخص الآخر فياخد المعلومات دي تروح لمنطقة المنطق وتروح بعد كده للعقل الواعي وترد على الشخص ياما هترد عليه تشتمه انت كمان ياما هتكون هذه العصاب يتوقف انت عرفت المعلومات ازاي يتوقف ادراكك للاشياء فده معناه ان اي محتوى بيجي لك من العالم اي مؤثر خارجي بيجي لك من العالم العقل الواعي بتعرف عليه بسرعة وبعدين يقارن بينه بالمعلومات الموجودة عندك من زمان وبعدين يحلل المعلومات ويقرر حيرد عليك ازاي عشان يقرر بيروح لمنطقة ما منطقة المنطق منطقة المنطق بعد ما تحللت العقل الواعي يقرر عشان يقرر بيروح العقل الواعي يولدني معلومات من الذاكرة عشان هطلع المعلومة دي ورد على الشخص الآخر فطبعا نشوف المحتوى نفسه وصلني فين المحتوى وصلني ان انا قررت هتصرف ازاي مع هذا الشخص خد بركو بيحصل ازاي أنا اتعرفت على المعلومات طالما تعرفت عليها بدأت افكر فيها أو ما بفكر في المعلومة المعلومة نفسها ممكن افكر فيها شعوريا او لا شعوريا شعوريا او لا شعوريا ده معنى إيه؟ ممكن اكون عارفها وانعارف بالضبط انا بعمل ايه او حلق نفسي عارفها بس اللنا بعمله بيحصل لا شعوريا يعني بتصرف بسرعة من غير ما فكر عشان كده بيه انسان ممكن يكون بيغضب وبيغضب بسرعة جدا الغضب اللي حصله ده والتصرف اللي عمله عمله بسرعة جدا لدرجة انه ملحقش يفكر عشان كده الغضب كان لا شعوري. فالواسي عندك المحتوى؟ ركز على المحتوى. فأول ما العقل الواعي لاحظ المحتوى بدأ ياخده ويتعرف عليه. يتعرف على معناه. وبدأ يقارم بينهم المعلومات الثانية والمعلومات التانية بدأت تتحلل جوه في المنطق. وبعد كده ياخد قرار أن يرد عليك. عشان ياخد قرار لازم يروح للعقل اللاواعي. عشان يجيب المعلومات من مركز الزاكرة. دلوقتي احنا رحنا المركز الزاكرة. المعلومات طل وراحت للعقل الواعي وبدأ يرد عليك، ده اللي حصل، خليني أشوف الوقت حصل إزاي، طالما انتجت لك معلومة من برا، جالك محتوى من برا، جالك مؤثر خارجي من برا، حد بيكلمك بطريقة معينة، وبدأ تفكر بيها فأجي المحتوى جاي من برا، بدأت تفكر فيه، يروح نازل تاني للعقل الواعي وخليك تركز عليه، تريخ تركز عليه، فكيري قانون التركيز ان اي حاجة تركز عليها بيحصل حاجات كتير، هروح أبعد شوية في التركيز. خلينا أولا تاني من الأول وجديد دلوقتي حاجة جات لك من العالم الخارجي حاجة أصرت فيك من العالم الخارجي حد قال لك كلام أو شفت حاجة مهما كان شعورك لها سواء سلبي أو جابي، طالما تعرفت عليها بتفكر فيها أول ما تفكر فيها لازم تركز عليها فعندك محتوى تفكير تركيز أول ما ركزت عليها بيحصل إيه؟ لازم أحكم وقيم بحكم وقيم عشان أحكم وقيم خدوا بالكوا المخ بيعمل ثلاث حاجات في منتهى القوة الحاجة الأولانية اسمها التعمين والحاجة الثانية اسمها الإلغاء والحاجة الثالثة اسمها التخيل خلينا أقول لكم الأول قصة بسيطة جداً بتجمع كل دول عندي بيتي بمونتريال كان عندنا حوالي تلاتين شخص التلاتين شخص دول قاعدين وبنتعشى مبسوطين وبعدين فجأة اللي حصل سيده من اللي موجودين قالت لكم على فكرة خدوا بالكم في مطعم معين المطعم ده وحش محدش يروحه مطعم وحش جدا ما حدش يروحه فطبعا أنا كنت قاعد فسالت الراجل اسالت السيده ليه قلت لها قولي لي انت اكلتي هنا لما كنت في مطعم قالت لي اكلتي سمك موسى كنتوا كم واحد قالت لي كنا 12 هل يا ترى كلكم اكلتوا سمك موسى قالت لا كلنا كنا حاجات مختلفة قلت لها السمك بتاعك كان عامل ازاي قالت لي كان وحش جدا قلت لها طب والباقي كانوا مبسطين قالت كانوا مبسوطين ولا لا تسهل أسئلة. أول ما دخلت في المطعم أبلوكي كويس، أكل أبلوني كويس. المفرش كان نظيف على طلابنا، أكل يا الكرسي كان نظيف، أكل يا الفضية كانت نظيفة، أكل نعم. هل أبلوكي كويس؟ أكل طبعا بعد كذا لما الجرسون جه أخذ منك الطلب كويس، اللي خذت طلب كويس. الأكل متقن بطريقة كويسة، المطعم نظيف، كل ده كويس. قلت طب فين المشكلة. المشكلة سمك موسى طبق واحد. شوفوا المخ بيعملين. طبع في مشكلة؟ المشكلة أطبحت تعميم. أصبح المطعم كل وحش وعملت أثر على ثلاثين شخص آخرين أنه ما يروحوش المطعم ده. فكر فيها كويس. هل ممكن أنت حصلت لك حاجة بالمانزة ده؟ أنك تكون روحت مطعم وأكلة واحدة مع جابتكش وقلت المطعم كل وحش؟ أو يكون عندك مشكلة مع شخص معين قلت الشخص وكل جنسيته كلهم وحشين؟ عندك حد مشكلة مع حد إيطالياني مثلا تقول الطلينة كلهم حرامية ولا حد مع من أي بلد وتقول البلد دي كلهم متخلفين انت حكمت فالتعميم في منتهى القوة فاني الوقتش بكلم الست دي وبعدين بقول لها خليك معايا دواتي المطعم كان نظيف قبلوك كويس ادولك الفاتورة مظبوط جابولك الطبق متقدم كويس خدموك كويس العالم اللي حاولك كلهم اكل واكل كويس المشكلة عندك حاجة واحدة بس هل انت قلت لي لا. طب ليه؟ فأنت خلقتين غير ما تحاولي تحل أي مشكلة وبعد أن خرجت عملت حاجة اسمها التعميم التعميم التعميم ده حكم في منتهى القوة خد بالكوا التعميم ممكن يكون سلبي ممكن يكون إيجابي التعجيم إيجابي, إيجابي ممكن يكون إزاي مثلا إحنا تعلمنا لما نخش أي غرفة تفتح كبس النور ينور النور فده تعميم عممنا إن إحنا محتاجين نشرب مية عممنا إن إحنا محتاجين نتنفس عممنا محتاجين, محتاجين نأكل فده كله تعميم لما تبدأ تعمّم سلبياً أن حد يكون مثلاً كلب عضو هو صغير وعشان كلب يقول يقولك كل الكلاب في كل مكان في كل حتة كلهم سلبيين وكلهم في منتهى خطورة حصلت لك حاجة لو صغير من حد معين يبقى كل الناس اللي زي الشخص ده كلهم وفي كل مكان وفي كل زمان في منتهى خطورة أو ما تشيخش فيهم التعميم السلبي كل أصناف الخوف دخل تاعة التعميم الشخص يوصل لمرحلة معينة يعمل اعتقاد من حاجة يقول لك أنا بخاف منها ويعممها في المكان والزمان فأي مكان يروح فيه برضو خايف فأي زمان موجود فيه برضو خايف تعال نشوف حكاية السعادة والتعاسة الإنسان ممكن يوصل لتعاسة معينة أو عنده تجربة معينة فيها تعاسة يعممها ويقول لك إزاي العالم كله ضدي أو الدنيا كلها صعبة أو العالم كله سلبي لأن الشخص عمم تجربة فاخد بالك من حاجة اسمها التعميم. التعميم يعني إيه؟ إن لو عندك مثلا تجربة معينة موجودة جوة تجربة أكبر إن الحاجة الصغيرة تجربة الصغيرة دي بتبقى هي التجربة حالها يعني زي مثلاً المطعم الصغيرة اللي موجود في العالم كله وجوال مطعم لقونا العالم أجل مطعم وجوال المطعم فيه تجربة إن في طبق واحد بس غلط بالنسبة لشخص معين قال لك المطعم كله وحش والناس بتعمل كده لما تسمع حد يقول لك اسمع ما تروحش فيلم معين له شفته يقول لك لا حد قال لي كما في الفيلم معين إيه فيه؟ كل الفيلم واحد أو الناس لما تكون تعبانة نفسيا بتعمم تعمم كل المعلومات خذوا لكم دي لو حد يقول لك أنا تعبان من الدنيا بحالها شوف قد إيه الدنيا بحالها فمعنى كده بيخش بشعور وحسس قد الدنيا بحالها بتكون في منتهى السلبية وفي منتهى القوة بالنسبة للشخص الدنيا بحالها صعبة. يبقى معها بشعور يساوي الدنيا بحالها عشان كده تعبان نفسيا يجي لي أحباط ويجي لي اكتئاب يجولي كل الحاجات دي وتوتر والقلق آجي التعميم التعميم ان في حاجة صغيرة جوه تجربة بتصبح هي التجربة بحالها الحاجة الثانية اللي بيعملها العقل الواعي عشان يقيم اسمها الإلغاء يعني هي الإلغاء لازم يلغي معلومة ازاي يلغي معلومة مثلا تكون انت بتكلم مع حد وتلغي وجهة نظره وتخلي فقط وجهة نظرك انت الالغاء ان مثلا تجربة معينة نصها راح ونص التاني فقط هو اللي فضل الالغاء في منتهى الخطورة لان مش ممكن تعمم من غير ما تلغي ومش ممكن تلغي من غير ما تعمم هل نرجع تاني للسيدة اللي كانت بتتكلم على المطعم ده هل هي عميمة طبعا عميمة المعلومات هل هي لغت لغت كل شيء موجود تاني كويس لغت كل الحاجات الكويسة لغت كل المطعم كان نضيف لغتها الجرسون كان كويس لغتها لغت كل الناس الثانية الاكل كويس، كل ده تلغى، عشان كل ده تلغى عممت معلومة معينة، كان شوف الالغاء ممكن يسبب لنا إيه لو سلبي، لو الالغاء سلبي ممكن يخلي شخص معين حياته كلها سعادة، يعني الإنسان ممكن تحطون صحته كويس، يكون مرتاح ماديا، يكون عنده كل ده لكن بيالغي كده بسبب حاجة واحدة بس من أنا كنت في محاضرة محاضرات بيجي محاضرة بلد من البلاد، وبعدين بديت واحد شخص يعني راجل في حدود ال... في حدود الخمسين سنة وبعد نجال قال لي يا دكتور أنا تعيس جدا في حياتي تعيس جدا في حياتي يعني الحياة كلها وتعيز جدا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل شيء يعني عمم بطريقة مش مع أولى ولغى أي حاجة كويسة عنده فأنا عادت أسألوا أسأل يا سئلة شوية أسئلة أسألوا لأولاني عندك أولاد قال لي عندي تسعة قلت له عندك تسعة أولاد قال لي يا تقوله تعرف حد ما عندهش أولاد خالص ويتمنى يدفع أي حاجة عشان دفر دفر. قال لي اه طول بس انت عندك 9 ومش شايفه مش كده طب خلينا في اللي بعده مرتاح مدين قال لي انا تاجر ومرتاح مدين طوله له عظيم عارف ان في آلافات الآلافات المؤلفة من الناس بيتموت كل يوم الصبح من جوع بس انت ما عندكش الكلام ده وانت مرتاح مدين بس برضو مش شايفها مش مهم قول لي اخبار صحتك ايه ادي والله صحتي كويسة طوله له وصحتك كويسه وبرده مش شايف حاجه كويسة في حياتك تعال نشوفه عمل لغى كل الهدايا اللي اداها ربنا سبحانه وتعالى لغى ان صحته كويسه لاغى ان عنده كل الأولاد اللي عايزها لاغى ان هو مرتاح ماديا لاغى ان هو عايش بيت رائع لاغى عنده سيارات اللي هو عايزها ان هو بيسافر كل سنه اي بلد عايزها لاغى ان عايش في بلد نظيفة، لاغى ان بيشرب ميه نظيفه لاغى ان عنده الاكل اللي هو عايزه لاغى كل ده وفي حاجه واحده بس كانت مدايقاه حاجه واحده بس كانت مش قادر يفكر في اسلوب معين وبسبب ده قال لك انا كلها تعيسه فادي مثل من المثال الواحد يلغي ويعمم فبص لما حد مثلا يجي يقول لي على فكرة انا تعيس جدا تعيس جدا كلمة تعاسة دي تعميم فأول سؤال اسئله تعيس من إيه بالتحديد أنت تعيس من إيه بالتحديد يقول لي اصلي ابن عمي مش عارف عمل في إيه أنت لما قلت انا تعيس يعني معنى كده الدنيا كلها الدنيا كلها اللي فيها تعاسة لكن لما تيجي تحدد بتخش في شعور وحسيس على قد المشكلة فقط عشان كده لما الإنسان يلغي ويعمم بيوصل لمرحله في منتهى الخطوره من الشعور والحسس السلبيه أو ممكن تكون إيجابية لو تعرف تستعملهم إزاي لمصلحتك لو مثلا حد يقول لك أنا وصلت المرحلة إزاي ممكن على فكرة إزاي ممكن استخدم الإلغاء والتعميم لمصلحتي بفرض أن أنا أفكر في حاجة سلبية وبعدين أقرر أن أنا أفكر فيها بأسلوب مختلف تماما أن أنا ألغي الحاجات السلبية اللي فيها واعمم الحاجات الإيجابية اللي فيها حديك مثال بسيط في سيدة جات لي فعياتي في, في مونتريال وقالت لي أنا عاوز أتطلق طبعا أنا عاوز اتطلقه يعني أنا مش مأزون بس المهم اتطلقي اللي عايزه اسكت ها كنت عايز اسال سؤال قولي لي عايز اتطلقي ليه قالت لي ما بحبهوش خدوا خدوا بالكوا الاسئله حصل لها قلت لها يا ترى أنا مش شايف أي ازرق يا ترى يضربك قالت لا يقدر قلت لها طيب بيصرف عليك كويس قالت لي بيصرف قلت لها عندك أولاد قالت لي عندي يا ترى بيهتم بيهم قالت لي بيهتم بيهم بيخرجهم وقت التاني انت طبعا بنخرج وقت التاني فانا لما سمعت كل الكلام ده قلت لها خليني اقولهم لك تاني من الاول وجديد جوزك ما بيضربكيش بيخربك من وقت للتاني بيهتم باولاده بيصرف على البيت يعني كلكم عيله متكاملة اسمعي خدي نصيحة مني لو عايزه تطلقيي طلقيي بسرعه لان اعرف على لا الالف واحده ست مستنينه بره بفارغ الصبر بصيت لي كده يا تعرف بان عليه مش وحش للدرجة دي وانا قلت لها قولي لي اللي مزعلك فيه بالظبط قالت لي ما بيحبنيش ما بيحبلنيش كلمه كبيره قلت طب اول ما اتجوزته كان برده نفس الشيء قالت لي فخدماركو حاملة بدأ حطيتها في الجزء الأول الحسي. قلت لها أول ما كنتوا مع بعض في أول يوم بعد جوازه وخرجتوا فيه حسيتي به قلت لي حسيت براوة. قلت لها كنت لابسة إيه دخلتها في الجزء البصري قلت لي كنت لابسة فستان أحمر وعلي وردة هنا وكانت الدنيا كانت برد شوي لكن كان كان جو منعش. قلت لها إيه أول كلام حب وقولت البعض قلت لي يعني خذ وقت بس أنا فكر الكلام فعيشتها تاني في نفس الموقف ده وخلت كل دعاء جم. اول حاجة عملتها خليتها تغير ارايها تماماً وتشوف حاجات كويسه عن جوزها تاني حاجة وديتها في اول فترة كانوا فيها وهي كانت بتلبس ايه بتتكلم ازاي بتفكر ازاي كل الحاجات الكويسه طبعا اللي بتكلم عليها في اول اسبوعين بعد كده عملت ايه قلت لها قولي لي حاجه واحده بس كويسه عن جوزك حاجة واحدة بس كويسه عليه قالت لي صبور جدا تقولي لي كمان حاجه خدوا بالك انا عملت ايه دلوقتي المخ بيبني على اخر تجربه هي لما جت لي كانت بانيه اخر تجارب سلبيه فعدت تبني تجارب سلبية تبني تجارب سلبية كل قوانين العقل اللوعي اشتغلت ضدها لغاية موصلت لقانون التراكم وكتعايزة تخلص وتخرج كل اللي أنا عملته خليتها تفكر تفكر اخر حاجة ايجابية في جوزها عشان فكرت في اخر حاجة ايجابية بدأت تفكر تاني في حاجات تاني قلت لها ايه تاني غير انه صبور قلت لها ملتزم تلاقوا لي تلا ليه غير تاني قالت لي فعلا متدين جدا تلاقوا لي لي ايه تاني قالت له من نوع ما يكذبش ايه تاني من نوع السخي جدا وايه تاني وايه تاني قالت لي 10 حاجات في من 4 دقايق قلت لها انت عايزة تطلقيه قالت لي لا قلت لها له ليه قالت لي اني فعلا بقدره وبحبه فقلت له طيب دلوقتي عايزك تقدريني وتفعلي سكرتيره هفقد ايه ازاي <تصفيق> كل اللي أنا بقوله حاجه بسيطه جدا طالما الانسان ركز على حاجه وبدا يعمم وبدا يلغي هيعمل حاجه ثالثه اسمها التخيل اسمها التخيل يعني ايه التخيل طالما انت بتعمم معلومة معينة وبتلغي منها معلومات بتتخيل نفسك في المستقبل وانت بتتفاداها هديكم مثال بسيط مثلا عندك صديق ما شفتوش من زمان وكلمك في التليفون قال لك ايه رايك ننزل نتعشى سوا فانت طبعا عايز تتعشى مع الصديق ده لان بقالك مده كبيرة ما شفتوش وطبعا بدات تفكر وبدأت تقول طبعا النهاردة انا هخرج وهنقضي وقت في منتهى الجمال دي الوقت شي بتخرج مع الصديق الوقت جاب تخرج مع ايه اللي حصل في الاول كان كل حاجة ماشية كويس وبعدين تختلفوا في وفجهاد النظر وبدأت تبني على اخر تجربة طالما بنيت على اخر تجربة ومشيت من هناك وانت بتندم على اليوم اللي شفته فيه لان المخ بيعمل ازاي يلغي لك كل اللي فات ويعمم لك اخر تجربة واخر تجربة كانت ان احنا اختلفنا اختلاف خطير وان بسببه قضيت وقت وحش جدا عشان كده متمتعتش بالص ايه اللي حصل ممكن تفقد هذا الصديق المخ بيعمل ازاي يخليك تفكر ان في المستقبل لو كنت مع هذا الصديق هتحس بنفس الاحساس خدوا بالكو هو المخ بفكر كده فخدوا بالكو الدور الزينية بتشتغل ازاي ان اي حاجة محتوى بيجي من العالم الخارجي اي مؤثر خارجي من العالم الخارجي لازم تفكر فيه ولما تفكر فيه بتروح تركز عليها ولما تركز عليها العقل الواعي لازم يتعرف عن المعلومات لازم يقارن بينها بالمعلومات التانية لازم يحلل المعلومات وبعدين لازم ياخد قرار ولما ياخد قرار بتخش العقل اللاواعي ياخد لك معلومات من الزاكرة من مخازن الذاكرة ويدهالك وترضى على الشخص وعلى فكرة الدورة دي كلها بتحصل أسرع من سرعة الدوق 180 ألف مايل في التانية هذه سرعة ربط الفعل بتاع الإنسان وبعد كده بتقيم وبتحكم عشان تقيم وتحكم لازم تعمم المعلومات وتلغي وتتخيل نفسك في المستقبل يعني مثلا اتنين متجوزين مبسوطين جدا مع بعض وبعدين حاجة, حاجة واحدة بس تحصل عشان حاجة واحدة بس تحصل غلط اتنين بيركزوا عليها ويعمموا ان هم في منتهى التعاسة ويلغوا كل الحاجات الكويسة اللي حصلت قبل كده ويتخيلوا نفسهم في المستقبل هما تعسه مع بعض وبعدين يحصل الخروج وده بيحصل كتير جدا حصل لي انا كمان بيحصل لكل الناس عشان كده بقول لكم لازم من اول اليوم تاخد بالك انت بتركز على ايه لان مجرد ما بتركز خد بالك انت بتلغي ايه لان ممكن تلغي كل ساعتك وتركز على حاجة واحدة فقط مضايقاك ممكن حد يكون رائع وناجح في حياته وغني كمان ماديا وصحته ممتازة لكن في حاجة ضايقته يقعد يبني عليها يبني عليه يبني عليها لغاية ما يلغي كل الحاجات الكويسه اللي عنده ويعمم المعلومة دي ويتخيل نفسه وهو تعبان نفسيا في كل وقت وده يسبب له احباط مستمر في الزمن عشان كده خدوا بالكم من أول اليوم لاحظ تركيزك بيروح فين ولاحظ بتلغي إيه بتعمم إيه وخليهم يشتغلوا معاك بدل ما يشتغلوا ضدك وفي الحالة دي بتاخد قدرة الدورة الزهنية عشان تحقق آمالك وافتكروا باستمرار إن الشتاء هو بداية الصيف وإن الظلام هو بداية النور وإن الأمل بداية نجاح عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بالكفاح